عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صله الرحم وحسن الجوار او حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الاعمال رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله رواه البخاري عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصر رحمه رواه الطبرانين فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله óla inca h ho